بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين